حب النبي رحمه دواء والقلب من نوره ارتواء ملك الحبيب روحي روحي ملك الحبيب روحي سبحان ربي hopinna bi rahma w dawa wal alb ملك nur ortawa malak el habib rohi rohi malak o am rohi sallu aleh afdal سلام ول مولای زید الصلا صلو علی افضل صلاة صلوا القلب اشتياق الحب بلسم كل داء وانا يا نبي مليان حنان ما يخسوش غير اللي ده الحب في القلب اشتياق الحب اه بلسم كل داء وانا يا ليه أفضل, افضل صلاه صلو يزيد الشوق صلاه يا حبيبي رد لي السلام والمولى يزيد الشوق صلاه صلو علينا افضل صلاه يزيد الشوق صلاه موجوده والقلب من